وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ أَمَّا وَلَقُ السَّمواتِ وَالْأَرربَ وَأَ زَل لَكُمُ مِنَ السَّمائِمَا فَأَم بَتْنَ بِهِ حَدَائِقُ فَأَم بَتْنَ بِهِ حَدَ إقذَتَ بَهجَة مَا كانََ لَكُم أَ تُم بِتُ ا الههم مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ا الههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آه مع الله وَلِلَّمْ نَتَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ۗ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا